وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاظٍ أَرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَإِنْ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كان بعباده خبيرا بصيرا انه كان بعباده خبيرا بصيرا وَلا تَقُتُلُ أَلاادَكُمْ خَشَةَ إملاات نحن نَوزكُهُم وَإّابُ وَلا تَقُتُلُ أَلاادَكُمْ خَشةَ إَّ نحنُ نَوزكُهُم وَإّابُ إِ قَدْ لَهم كَانَ خطُ أَكَبَ وَقَدْ لَهُمْ كَانَ خِطَأٌ كَثِيرًا وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ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 ولا تقربوا, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وانفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم وانفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا خير واحسن تاويلا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 ذلك كان سيئه عند ربك مكروها